116- ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 117- وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك به فيؤمن به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفعوا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بعثة حتى تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم